يا من تمتع بالأمل يا من تعمى بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل يا من تمتعب بالأمل يا من تعمى بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل عمن ترحل أو مضى أو, أو, أو من, من تصرّم والقضاء أو, أو, أو من على ظهر الفضاء بالخيل جود وائبل، بالخيل جود وائبل. أين الأكابر والملوك؟ أين الملوك؟ أين, الملوك؟ أين الأعاجم والتوك؟ أين التوك؟ لو أمطقولك أخبرون. عَمَّا بِهِمْ كُرَهُ النَّزَلِ عَمَّ بِهِمْ كُرَهُ النَّزَلِ أَيْنَ الْقُرُونُ وَالْأُمَمُ وَأَيْنَ عَادٌ وَإِرَمُ وَأَيْنَ أَرْبَابُ الْحِكَمِ وَمَنْ إِذَا حَكَمَ عَدْلًا أَغْرَوْهُمْ فِيهَا الْغُرُورُ وَشَيَّدُوا فِيهَا الْقُصُورَ فأرمسوا تحت القبور، وظل سعيهم شمل، وظل ساعيهم شمل، أبادهم صرف الزمان، أحلهم دار الأمان، كل حي فهو فان. إلا لطيفا لم يزل إلا لطيف لم يزل فأصبحوا فيها خمود, خمود تحت السقائف واللحود شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل الشيخ بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا إلى المقابر في عجل بعد القصور العاليات بعد الكراسي الناعمات بعد الجياد الصافنات أسفلها محل, أسفلها محل بعد لذيذ المشرف وأكل عيش طيب قد جندلوا بالأتوب وفارقوا منها الأهل وفارقوا منها بطن الصعيد لهم مهاد إلى القيامة والتناد فيخرجوا مثل الجراد والدمع منهم مستهل فيجمع الله الشتات وينشيهم بعد الرفات ويحييهم بعد الممات كما يشاء ربي فعل كما يشاء ربي فعل فذلك يوم عسير يوم عبوس قمطرير يكسف فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل يوم كثير الزلزله فيه العشار معطله والأرض فيه مبدل والهول فيه مجتمل والهول فيه مشتمل تنشر فيه كتب الصحاح بالبخس فيه والرباح هيها تحقا لا مزاح يجيب لمن سأل أين المجيب غير جواد فاضلي حر كريم عادلي يصبر إذا ما يبتلى يحلم إذا باغ جهل فيزلف الله الجنان بحورها غر الحسان يَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الأَمَانِ لَكُمْ فِي الْجَنَّاتِ أَهْلٌ لَكُمْ فِي الْجَنَّاتِ أهل لكم ثياب السندسي والورد عند النرجسي وكل ثار أعسسي لم يخش عاشقها ملل فيها من اللولو قصور فيها يواقيت وحو فيها لحوم من طيور وخمر وماء وعسل فيها مصاريع الذهب فيها لناظرها العجب الحور والنوق العرب بيض الطلل خضر الحلل فيها الأرائك والخيام فيها ملائكة كرام عليهم بالسلام طبتم هنئتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمود والفريد تدعوه آقابل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعن بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسمع ما يقل هذا لمن طاع الإله هذا لمن طاع هذا لمن خاف الإله هذا لمن خاف الإله هذا لمن أدى الزكاة هذا لمن نعمل محل لمن نزل أما الظلوم المعتدي وكل باغ ملحدي وكل طاغ محسدي نار الجحيم له محل يا حسرة يا حسرة ما فاتهم ما فاتهم ضيعوا صلاتهم صلاتهم واجبوا شهواتهم لم يحسبوا حرما وحل يا ليتهم ك لم يعلموا ما في الحساب قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل يعفو ويعطي من سأل يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته يم بك عن حسن العمل امد يد يمينك يا جواد بصدقة تشفي فؤاد تحظى بها يوم التناد يوم كثير لا يقل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور فيه موقف فيه خجل والف الصلاة على الرسول محمد أبي البتون شفيعنا يوم النشو في موقف فيه خجل وألف الصلاة وألف على محمد أبي خجل صلى على الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة خجل و الف الصلاه على الرسول محمد ابي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل و الف الصلاه على الرسول محمد